فتحصوه فتاب عليكم فطرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضيبون في الأرض يبترون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فَأَقِمْ صَلَاةَ الْعُمْرَةِ وَأَرْفَعْ لِلَّهِ الْقُرْبَانَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَالسَّمْعَانِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وتجابك فطهر والرجل فهجر ولا تمن تستكفر وَلِرَبِّكَ تَصْبِرْ فَإِلَى نُقْرٍ إِنَّا قُورْ فذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَقْضَىٰ أَمْرُهُ أَمْ أُذِنَ ۚ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا